سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دراء من الله ورسوله إلى الذين عهدوا من المشركين. فسيحو في الأرض أربعة أشهر. وعلموا أنكم غير معجز الله. وعلموا أن كَمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ إِنَّ اللَّهَ بَنِي مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ اللَّهَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَرَسُولُهُ فإن فَهُوَ خَيْرُ الْكُمْ وَإِذْ تَوَلَّيْتُمْ فَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَقْصُوْكُمْ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا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 كيف وين يظهر عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولاذمه يرضونكم بافواههم وتاذا قلوبهم وتاذا قلوبهم اكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولذنه وأولئك وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة نفّكم في الدين ونفصّل الآيات لقوم يعلمون وإن كثّوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أينما الكفر إنهم, إنهم لا إيمان لهم لعلهم قاتلون قوما نكثوا إيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بإخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرة أتخشونهم والله أحق أن تخشوه إن كنتم.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 أَمْ حَسِدْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا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 الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم, بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وَالضِّوَانِي وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا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 119. ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم, إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تهن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم Allah'a وإن خفتوا معيلا فسوف يغنيكم الله لفضله فسوف يغنيكم الله لفضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله وَرَسُولُهُمْ وَلا يَدِينُونَ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَيْنَ يَدٍ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 أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا وما أمروا إلا يعبدوا إلى هو واحد لا إله إلا هو سبحانه هو عما يشترون يريدون أن يطفئن الله بأفواههم ويأب الله إلا أن يتم نوره، إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهداه ودين الحق، ودين الحق على الدين كله ولو كرم المشركون.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 ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوا بها فتكا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما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 وقاتلوا المشرِّكين كافة كما يقاتلونكم كما يق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 ان نغيركم ويستبدل قومًا غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه للذين كفروا إذ أخرجه للذين كفروا ثانية ثني إذهما في الغار إذ يقول إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأع.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 لاتبعوك ولكن بعثت عليهم الشقّة وسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ فُسَّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَادِبُونَ عَفَى اللَّهُ عَنكَ لِمَا أَدِيتَ لَهُ حتى, حَتَّى يَتَبِينَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعَلَّمَ الْكَافِرِينَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَيُّ يُجَاهِدُ أَيُّ يُجَاهِدُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ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 ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كرن الله بعاثا فثبتهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زاد إلا خبأوا ولأوضعوا خلالكم ولأوضعوا خلالكم يبغونكم لفتن وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا لفتن من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق حتى وظهر أمر الله وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول أذلني ولا تفتني ألا في فتنة سقطوا وإن نجهنما لمحيطة بالكافرين إن 119. وإن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا, قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا, ويتولوا وهم فرحون 110. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا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 119. وهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون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 ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذاهم يسخطون ولو أنهم رضوا ما أتاه الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله سيؤتين الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون للقىء للفقرة والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفرّقاب والغارمين والغارمين وفي سبيل الله وبن سبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يُعذُون النبي ويقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق والله ورسوله أحق وإن يرضوه إن كانوا ألم يعلموا أنه من يحاذ لله ورسوله ورسوله فإن له نار جهنم نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزؤوا إن الله مخرج ما تحذر ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض نلعب قل أَبِلَّ اللَّهِ وَأَنْبَعْ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 ما خالدين فيها هي حسبهم ولعلهم الله ولهم عذاب مقيم فالذين من قبلكم كانوا.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 أصحاب مدين وأصحاب مدين والمؤتفيات أتتهم رسله بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.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 الحكيم وعد الله لمؤمنين والمؤمنات جنات تجري تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ولغوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها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 لَن نصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعطهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا بما أخلف الله ما كانوا يكذبون الم يعلم ان الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون والذين لا جاهدهم فيسخرون منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إيه تستغفر لهم سبعين مرة فلا يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا الملفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكره أن يجاهدوا وكره أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفر في الحرب قلنا رجهم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليذكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك, فاستأذنوك للخروجين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 سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أهل الطول منهم وقالوا ذرناكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوارف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آل جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من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 قلت لا أجد قلت لا أجد ما أحمدكم عليه تولوا وأعينهم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا حزنا ألا يجدوا ما يوفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنى ربوا بأي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 يُرَدُّون إِلَى عالَمِ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِبْزٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ تَرْضَوْا عَنْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَلِفَاقًا وَأَجْذَرُوا أَلَّا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدواء عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن باللّه واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول 110 ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته 112 إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم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 119. الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم 110. قذ من أولهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن 119. ويقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم 110. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون إلى 122. والطيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون 123. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم, إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا كفروا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إلا رداء إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا 119. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين 110. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الخير خير سبني عنه على شفا جرف انهار جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 at that كانوا وكانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم ليبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ من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 حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لم الله من الله لهم من الاعراب من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرهبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم وَلَا ولا نصب ولا نصب ولا في سبيل الله ولا يطعون موطئ يغض الكفار ولا ينادون من عدو النيل من عدو النيل إن إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون لفقه ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم What 126. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون 127. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم, فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون letta عزيز وعزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله